انا لست ممن قال كان أبي بل قلت للأكوان هنذا عزم وإصرار ملا قلبي لم يثنني قول لذاك وذا. De verhaal laat, ja, een ذا, ja, een ذا, ja, een ذا, ja, een واسمعهم فذاك أنا حر طليق واثق أبني ها أنا دا ها أنا دا أروي الحياة سعادة وتفاولا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 عادت وتفاؤلا ها أنا ذا ها أنا ذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا السلام عليكم أنا حمود الخضر إذا عجبكم الفيديو عرفوا شو تسوون سبسكرايب لايك شير واتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي قلت للاكوان هانذا